اللهم علمنا ما جهيرنا وذكرنا ما نحينا ونفعنا بما علمتنا واجدئنا أعلمنا مذاكرة فهم هذا الزماء الموصول مذاكرة بحاج عبن؟ الأحكام العقلية شيرك محمد يعني ذاكم الديش طبعا. أخذنا في ما يريد كمان في حديث يا أستاذ رمزي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ذكر من روايب الحديث أبو بعض النبي عليه بعض أن تقول هذه الكلمة هذه الكلمة بعد أن قالها الرسول عليه الصلاة والسلام صارت مشهورة بين المسلمين لها شهرة يعني من شأن المسلمين أنهم يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن يظهرون بذلك التسليم إلى الله فأن الشخص يقول أنا أسلم لله تعالى، وأن ما أراد الله أن يكون لابد أن يكون وما لم يرد أن يكون هذا لا يكون أما المشيئة ما تعرفها الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض في وقت دون بعض أهدت الله فيك المشيئة معنات تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض الممكن العقلي طبعا شرحنا أن كل شيء كان معدوما في المصارى موجودا هذا يقع أنه ممكن عقلي وال... والعدم لا شيء إذا واحد سألكم ما العدم نقول له لا شيء فهذه الحوادث كلها لم تكن موجودة ثم صارت موجودة بإيجاد الله لها الله وتعالى هو أبرزها من العدم إلى الوجود فكل شيء ما كان موجودا ثم صار موجودا يقال عنه ممكن لأن الممكن تعريفه ما يقبل الوجود أو العدمة يعني يقبل حالة الوجود ويقبل حالة العدم كل شيء كان معدوما ثم صار موجودا معناته قبل حالة العدم وقبل حالة الوجود فهو حادث يقال عنه حادث هذا الشيء الذي كان قبل أن يكون شيئا موجودا كان معدوما يحتاج لمخصص يخصصه بالوجود بدل العدم لأن قلنا نحن نسبة الممكنات نسبة الممكنات إلى ما يجوز عليها نسبة واحدة من حيث الاحتمال العقلي يعني الممكن العقل في الأصل، الممكن العقل في الأصل. بالنسبة لإمكانه هو ممكن الوجود وممكن أن يكون معدوما. طلعنا على الشيء اللي هو ما كان موجود وصار بعدين موجود. كان قلنا معدوم بعدين صار موجود. هذا بالنسبة إليه يقبل الحالتين يعني يقبل حالة العدم، يقبل حالة الوجود لأنه حازم يقبل الحالة هاي يقبل الحالة كيف يصير موجودا بدل أن يكون معدوما وكيف يصير معدوما بدلا أن يكون موجودا لا بد من مرجح رجح له أحد الوجهين الذين يحتملهما وهو إذا طلعنا فيه يبقى الحالة العدم حالة وجود لأنه ممكن عقلي طب كيف يصير موجود بدل ما يكون معدوم أو معدوم بدل ما يكون موجود لا بد بما أنه يحتمل الحالتين أن يكون وجدا بدلاً أن يكون معدوماً وعُدِمَ قَدَّ أن كان موجوداً بترجيح مرجح، لأنه ما بيصير إنه الشيء ترجح أحد الحالتين اللي بيحتملون دون ما ما يكون في مرجح لإحدى الحالتين، لأنه ببله ليش بده يكون موجود بدل ما يكون معدوم أو معدوم بدل ما يكون موجود؟ هو بقبل هاي عقلاً الممكن العقل، وبيقبل هذا الإنسان قبل ما يكون موجود كم معدوم يقبل هذا. إذا نظرنا إلى ذاتي هو يقبل هذا. طب صار موجوداً لو نظرنا إلى ذاتي يقبل هذا. كيف صار موجود بدل ما يكون معذور؟ هو يقبل الحالتين لابد بترجيح مرجح لأنه بالنسب إليه هذه حالة يقبلها عقلاً وهذه الحالة يقبلها عقلاً. كيف صار موجود بدل ما يكون معذور بترجيح مرجح؟ شو يعني كلمة بترجيح مرجح؟ مثل ما نقول بتخصص مخصص. المعم منقول تخصص الممكن العقلي. ببعض ما يجوز عليه دون بعض يعني بتخصيص من رب العالمين الله سبحانه وتعالى هو الذي خصص هذا الإنسان اللي هو ممكن عقلي وسائر الممكنات بحالات دون حالات يعني ليش نحن نقلق موجودين هون بدل ما نكون موجودين في مكان آخر الله خصصنا أن نكون هنا بدل أن نكون في مكان آخر تعال اتطلع على وجودنا هون شو اسمه بالنسبة لأن شيء يقبل العقل يعني هو من الأشياء اللي هي ممكن عقلاً أنه نحن نكون فيها طيب لما نروح على البيت شو اسم وجودنا في البيت بالنسبة لأننا ممكن عقلي ليش صرنا بالبيت بدل ما نكون هون بدل ما نكون بالطريق هذا التخصيص الله خصص هذا الممكن نحن نظر مثل بالإنسان ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض يعني الوجود هنا مما يجوز عليها الصفات. الوجود في البيت مما يجوز علي من الصفات وجود في الشارع مما يجوز علي من الصفات من الذي خصصني بأن أكون الآن في هذه اللحظة هنا بدلا أن أكون في غير هذا المكان الله هذا التخصيص تخصيص الله الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها دون بعض هذا معنى المشيئة هذا كثير نستفيد منه لما كنا عم نشرح أن كل شيء بمشيئة الله شايفين لو واحد أخذ القواعد بدأ بالقاعدة المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض شفته شو بيكون استفاد شوفه شو بيكون استفاد لما يجي عم يحكي عن الإنسان من خلق الإنسان يصير يقول الله الله خلقه لأن الإنسان ممكن عقلي كان معدوما صار موجودا كيف قبل إحدى الحالتين الجائزتين عليه قبل هذه بدل تلك بتخصيص مخصص الذي هو الله هذا الإنسان إذا كان عم يعمل عمل هذا العمل شو اسمه ممكن عقلي من حصصه بهذا الممكن العقلي الله بدل أن يعمل غير هذا العمل عمل هذا العمل نتطلع على أعمال الإنسان فيها خير وفيها شر طيب الخير شو هو ممكن عقلي والشر ممكن عقلي وإذا فعل الإنسان خيرا أو فعل شراً فهو بتصيص المخصص وهو الله تعالى تتذكروا بهذه الدرس آخر مرة أنت لكم فإن نسبة الممكنات إلى قدرة الله نسبة واحدة وإلى مشيئة الله نسبة واحدة يعني كما أن هذا الخير اللي هو فعل من أفعال العباد ممكن عقلي لابد أن يوجد بإيجاد موجد وهو الله ويخصص لتخصيص مخصص وهو الله كما أن الشر نفس الشيء ممكن عقلي من حيث إنه ممكن عقلي لا يكون موجودا إلا بتقصيص مخصص وبإيجاز موجد وهو الله فالنسبة واحدة النسبة لذات هذا العمل اللي هو خير ولذات هذا العمل اللي هو شر النسبة واحدة ما بيقول الواحد لا الشر بن منيح؟ إذا الله ما خلقه يكون عم بيعارض القرآن عم بيعارض الحديث عم بيعارض الإجماع عم بيعارض العقل السليم والدين من بالرأي ويقول واحد لا لا لا أنا بقول الشر الله خلقه لا يقول هذا ليس له أن يقول هذا قل الله خالق كل شيء قل يعني يا محمد الله خالق كل شيء كلمة شيء كل ما دخل في الوجود يطلق عليه شيء أنه معناته صار موجودا يقال عنه شيء كان معدوما صار موجودا فبيدخل تحت كلمة شيء الجسد الأجرام الأجسام الأشخاص بيدخل تحت كلمة شيء الأعمال منها الإيمان منها الكفر ومنها الخير ومنها الشر. وقلنا شو الفرق بين الإيمان والكفر والخير والشر؟ أن الله يحب الإيمان يحب الخير وأمر به ولا يحب الكفر ولا يحب الشر ونهى عنه هذا الفرق لكن كل يحصل بمشيئة الله وخلق الله لكن لا يحصل كل بأمر الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر. كل حرام منكر، كل شيء حرام يقال عنه منكر. الله تعالى نهى عن المنكرات، نهى عن الفواحش، نهى عن الزنا، عن شرب الخمر، عن أكل الربا. الله نهى عن ذلك، نهى عنه ولا يحبه. لكن إذا حصل يحصل من الله. بتقدير الله بعلم الله بتقليق الله بس شو الفرق بيناتهم؟ أن الله لا يحب الشر ويحب الخير لا يأمر بالشر ويأمر بالخير هذا الفرق بيناتهم. أما إذا واحد قال كما ضلت فرق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة لما قال الرسول كلهم في النار أفهم بذلك أن كل من خالف العقيدة التي كان هو والصحابة عليها مستحقون للعذاب هذا معناه كلهم في الناس وهم ليسوا على صواب هذه كتير مهمة أن تنفهم أن بعض الناس بيقول لك كلهم مناح ما كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى الآن نسمع من الناس يقولون هذا من يومين فيها دعا عم بيقول هذا لك كلهم مناح ما كلهم أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بأوله طب بحديث الرسول كلهم في النار لو كان كلهم مناح من كل اللي عم يتسبل الإسلام ويخرجون عن الإسلام بمقالات فاسدة واعتقادات فاسدة لو كان كلهم مناح من كلهم مقبولين ما كان على الرسول كلهم في النار إلا واحدة من هي هذه الواحدة قال وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية وهي الجماعة وفي رواية وهي سواد الأعظم سواد الأعظم يعني الجمهور الغالب جمهور الغالب شو في المسلمين الأشاعرة والماتوريدية تذكروا الدرس الماضي قلت البني قال أهل السنة هم الأشاعرة والماتوريدية الحافظ محمد مرتضى الزبيدي قال إذا قيل أهل السنة فهم الأشاعرة والماتوريدية اللي هني جمهور الأمة هذولي جمهور الأمة الرسول قرر أن جمهور الأمة على الصواب هم الأشاعرة والماتوريدية جمهور الأمة ويشهد الحديث لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لا تفتحن القسطنطينية فلا نعمل أمير أميرها ولا نعمل الجيش ذلك الجيش معناه الذي يفتح القسطنطينية هي الأسطنبول هذا الذي يفتحها رجل صالح والجيش الذين معه كلهم صالحون هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فتحها هو محمد فاتح سلطان محمد الفاتح كان ما تريديا إذا قلت ما تريدي يعني كأنك قلت أشعر نفس المعنى ما تريد أشعر المعنى واحد بعض الناس هلا بيستغربوا زبط ما تريد وأشعر بالك أول مرة نسمع فيها في ناس ما فيها شو يعني ما تريد وأشعرهن إماما أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة، أبو منصور من الماتوريدي إمام أهل السنة. هذا إمام وهذا إمام. كلاهما إماماني. شو عملوا حطوا العقيدة اللي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ونصبوا الأدلة عليه. يعني وصفوا العقيدة اللي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكروها شو هي اللي كان عليها الرسول ونصبوا نصروها يعني بالأدلة من القرآن والحديث والعقل هذا اللي يعني ما أتوا بشيء جديد لم يكن عند رسول الله والصحابة لا أخرجوا هذا شيء أظهروه للناس وقد يقول لك واحد أنت عم تقول لي الجوهر الفرد بالدرس هذيك اليوم عم تقول لي الجوهر والعرض الرسول كان يقول جوهر الفرد والجوهر والعرض الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول حديث المرسل كان يقول حديث معلول كان يقول حديث متصل للرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه الألفاظ التي استعملها الفقهاء وعلماء الحديث الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ألفاظ عبارات اصطلاحات استعملوها لكن الاعتقاد فيها كان موجودا عند الصحابة العلم بها كان موجودا عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما استعملوا هذه التعابير لأنه ما وجدوا الحاجة إلى استعمال مثل هذه الأفضار في ذلك الوقت كل وقت العلماء ينظرون في حال الناس إذا وجدوا أن حال الناس يحتاجوا لإظهار شيء من المصطلحات التي تفيدهم في معرفة العقيدة ومعرفة أحكام الفقه يخرجونها في ذلك الوقت على حسب المصلحة شبه العلماء هذا الأمر بأمر أقول يا أبل قالوا كأناس عندهم سلاح وهذا السلاح عندهم في البيوت فما هجم عليهم أحد ولا هجموا على أعداء احتاجوا إلى إخراج هذا السلاح لرد الأعداء لرد الأعداء ولا للهجوم على الأعداء ما حدا عم يهجم عليهم أعدم مطمئنين بلادهم مطمئنين فيها بس السلاح وينه موجود الصحابة كان هذا العلم عندهم موجود عندهم في قلوبهم في صدورهم محتاجوا إلى إخراج هذه الألفاظ في الوقت الذي كانوا فيه مثال ذلك للتقريب كيف مثلا بالزمان الأول بالقرون الثلاثة الأولى كانوا العلماء إذا واحد سألهم عن آية الرحمن على العرش استوى عادة يقولوا استوى استواء يليق به ولا يدخلون في تفصيلي معنا لهذه الآية بحيث يعطون لللفظ معنا يليق بالله ويصح من حيث لغة العرب ليش؟ كانوا يجدون أن الناس لا يحتاجون إلى هذا يفهمون التنزيه من سماع آيات ليس كمثله شيء فإذا سمعوا الرحمن على العرش استوى لا يخشى عليهم الذين سمعوا وعرفوا ليس كمثله شيء في ذلك الوقت لا يخشون عليهم أنهم يعتقدون في حق الله الجلوس والاستقرار والقعود كصفات المخلوقين الذي لا يجوز على الله فكان يقولون استوى استواء يليق به يد الله فوق أيديهم على ما يليق به مثلا ولتصنع على عيني كان يقول على ما يليق به يكتفون بهذا لكن في قلوبهم لا يعرفون أن هذه الألفاظ لها معان تليق بالله يجوز أن تفسر الآية تحمل الآية عليها يعرفون لما أخرجوها ما وجدوا حاجة إلى ذلك في ذلك الوقت لما وجد العلماء أهل السنة أهل الحق الحاجة لإخراج هذه المعاني حفظا لعقائد الناس من التزلزل الوقوع في التشبيه ماذا فعلوا صاروا يبرزون هذه المعاني يخرجون هذه المعاني هي موجودة يظهرونها ينصون عليها حفظا لعقائد الناس من الوقوع في التشبيه وما أحسن ما فعلوه هلا اليوم تشرح للشخص الرحمن وعلى العرش استوى تقول له استوى له خمسة عشر معنا في رغة العرب معاني تليق بالله معاني لا تليق بالله لا نحملها على ما لا يليق بالله وتفسره وتقول له استوى بتجي بمعنى قهرة وحفظة وأبقى مع ذلك بتلاقي بعض الناس يعتقدوا أن الله يسكن في السماء أو يسكن على العرش الى الان الوهبية اللي ظهروا من نحو ميتين وسبعين سنة تقريبا الى الان اعتقادهم ان الله مستقره العرش ويعتقدون انه كل ليلة ينزل من العرش الى السماء الدنيا وانتم تعلمون ان السماء الدنيا بالنسبة للعرش كان من البحر من شدة ساعة العرش من عظم ساعة العرش من ساحة العرش وصغر السماء بالنسبة اليه كأنها نقطة من بحر كيف يقال الله تعالى العياذ بالله ينزل من العرش الذي هو مسكنه باعتقادهم إلى شيء كالنقطة معنى كلامهم أن الله يتصاغر أن الله يتقال حتى يتناسب مع الحجم الذي يناسب السماء وقد كان قبل ذلك عظيما على زعمهم عظيم الحجم هذا يقوله عاقل العاقل لا يقبل هذا والمسلم لا يقول هذا لما ظهر أمثال هؤلاء أليس يحتاج إلى تعيين معان لهذه الآيات تليق بالله وتصح في لغة العرب يقال هذه الآية يصح أن يكون معناها كذا هذا يحتاج إليه لحفظ عقائد الناس من الوقوع في التشبيه وجد في لبنان من يعتقد أن هذا المطر بول الله والعياذ الله. صرح بعض العوام بذلك ممن ينتسبون للإسلام بذلك. قالوا نحن كنا نعتقد أن الشيطة هو بول رب العالمين العالم ماذا يجب عليه حين يسمع مثل هذا يجب عليه أن يحذر من هذا وأن ينصر اعتقاد أهل السنة بنصب الأدلة عليه الله موجود بلا جهة ولا مكان لو كان في جهة لكان شبيها لكل ما هو في جهة وكل الأجسام وانهي في جهات وفي أماكن فلو كان الله في جهة أو في مكان لكان مثل كل ما هو في جهة ومكان شو هو اللي في ومكان كل الأجسام كل الأحجام فإذا جعلوا لله أمثلة لا تحصى والله يقول ليس كمثله شيء أما الوهابي يقوله الله مثله كل شيء يجلس لأنهم يقولون الله جالس الوهابية مقتضى قولهم الله مثله كل شيء له مكان وجهة لأنهم يقولون الله في جهة فوق لا يقبلون أن تقول الله موجود بلا جهة ولا مكان يطلوك إذا استطاعوا يقول لك أنت كافر أنت نفيت وجود الله فبكل هدوء إذا استطعت ماذا تقول الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره أليس هو أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم هو قال كان الله ولم يكن شيء غيره المكان والجهة أليس غير الله إذا واحد قال بلى غير الله فإذا هو يعترف أن الله كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان وكل مسلم عاقل بيقول الله لا يتغير كل مسلم عاقل شو بيقول الله لا يتغير كان موجودا بلا جهة ولا مكان ولم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان لأنه لا يتغير يغير ولا يتغير واحد شاب بالأردن لما شرح له هذا بهذه الطريقة الحمد لله أنا أول مرة بسمع بهالكلام بس وجدته سهلا جدا للفهم وللقبول في العقل لما بوينا له بهالطريقة اللي أنتوا لكم يا هلا لأنه مثل ما قال شيخنا رضي الله عنه الإنسان الجديد لا يفاجأ بعبارة الله موجود بلا جهة ولا مكان هي عبارة كل المسلمين بيقولوها بس الجديد الذي ما جلس عند أهل العلم ويكون سماعه من أول فإذا فاجأته بهذه العبارة قد يحصل منه أن يتكلم بكلام في ضلال في فسان فماذا يعمل له الجديد يعمل له مقدمة نعمل له مقدمة مثل ما هلا قلنا منقول له الله تعالى هو خالق كل شيء قبل أن يخلق الأشياء كان موجودا ومنفصل شوي يعني منقول له الله كان موجودا قبل السماء قبل العرش قبل الفراغ قبل الهواء قبل النور قبل الظلام قبل الجهاد كان موجودا بلا جهة ولا مكان بعض منقول له هذه المقدمة منقول له الله لا يتغير كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان وبعد أن خلق الجهات والأماكن ما زال موجودا بلا جهة ولا مكان بعد هذه كمان نحتاج لشيء تاني عادة شو هو؟ أن معرفة الله لا تطلب بالتصور لأن الإنسان من شأنه انحدث عن شيء يحاول أن يتصوره وهذا شأن عادة يعني إذا قلت لك أنا وجاي شتت بجيك خيال هكي بصورة شت نازل إذا تقول لك أنا وجاي سيارتين فيتوا ببعض بيجيك هيك بخيالك سيارتين فيتين ببعض إذا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها يعني لا مثل لها هي ورب الكعبة نور يتلألة مجرد ما تسمع بيصير بيجي عبيلك أنوار تتلألة وريحانة تهتز شجر فيها ورق بيتمايل وقصر مشيد بيصير بيخطر عبيلك قصور معمورة لبنة هي اللي لبنا من ذهب لبنة من ثورة وزوجة حسناء وبهية يصير بيخطر عباله امرأة انه في امرأة جميلة في الشكل لما اقول لك الجنة فيها انهار تمشي على وجه الارض على ما لها حافات ما لها جوانب الحفر اللي تمشي فيها تمشي على وجه الارض صير تتخيل انت شيء عادة منك شايفه انه عادة ان احنا كل الانهار نشوفها الى اخاديد في الارض حفر تمشي فيها أنهار الجنة تمشي في مثالكها من غير أخاديدة لها مشقوقة في أرضها لا على وجه الأرض تمشي هكذا تمشي. شو بيصير بالإنسان عادة بيصير بيتخايع أنه في أنهار مشي على وجه الأرض تجري من تحتها الأنهار معناه تجري من تحت أشجارها الأنهار فيها أشجار من تحت الأشجار على وجه الأرض تجري هذه الأنهار إذا أرسل لك خلق الله العرش وهو جسم كبير كبير منتظم مساحته كبيرة لكن متناهي لأنه مخلوق تصير جسم كبير يقول لك هو سرير له أربع قوائم تتخيل سرير كبير له أربع قوائم يعني كلمة تتخايا معناته زبطت معا لا قد تصيب ببعض تصورك وقد تخطئ بس ما عليك ضرر العقيمة أما إذا قلت لك الله موجود لك الموجودات بدك تحط معها معرفة الله لا تطلب بالتصور والله ليس شأن يتصور وليس شأن يتمثل في القلب بدك حاول تقول بدي أعرف كيف هو ربنا لحاول حتى لي أعرفه بدي عبده لأتخيله مثل واحد يدع التصور بالمدينة كان قال لهم لما بدك تدخل بالصلاة تقول الله أكبر تتصور رب العالمين قدامك وبتقول الله أكبر شيخ من فوق ولحية وفك بيسوله إيده فكرين من الأولياء قال له لما بدك تدخل بالصلاة بدك تصور رب العالمين قدامك ودقول الله أكبر ضال كافر هذا عم يقول له بدك تصور رب العالمين والله يقول في القرآن الكريم لا تدركه الأب الصارف. تصورات العباد لا تصل إليه لأنه ليس شيئا يتصور ديننا منصور بالعقيدة العقيدة اللي نحن منقولها منصور هذا الدين في القرآن والحديث والاجماع والعقل السليم شاهد له سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال عن الله إليه ينتهي فكر من تفكر إليه ينتهي ينتهي فكر من تفكر في تفسير قول الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى لا تصل إليه تصورات العباد هدمنا القرآن ليس كمثله شيء من القرآن ما في تعارض بين هذول عم الأول وبين آية الرحمن على العرش استوى ما في تعارض بين هذا وبين آية اأمنتم من في السماء قال بعض العلماء معناه الذي هو أعلى من كل شيء قدرا وقال بعض العلماء أأمنتم من في السماء ело جبريل، لأن جبريل هو الذي مسكنه السماء وهو يخصف الأرض إذا أمره الله هو وأعوانه بأمر من الله إذا أمروا أن يخصفوا الأرض, يخصفون الأرض, يخصفون الأرض يشقون الأرض فمش معناته أن الله يسكن في جهة فوق ما في تعارض بين ليس كمثله شيء وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وبين رفع الرسول يديه باطن الكفين في دعائه إلى السماء ورفع الرسول بصره إلى السماء ما في تعارض بين هذا وهذا رفع الرسول بصره إلى السماء عند الدعاء هذا تعظيم لله إشارة إلى تعظيم المدعوة أنت عم تحكي أحيانا يقول لك وين فلان كيف حالته بالنسبة لفلان شو بتقوله؟ بتقوله هو هاو كيف بتعمل ها ليه عم تعليق إليك؟ قد يكون ساكن على الأرض تحت هذه الإشارة إلى شو؟ إلى التعظيم إلى الرفعة يعني كأنك عم تقول له هذا مقامه أعلى من مقام هيداك مثل ما قالوا أين الثرية من السرعة وأين معاويته من علي شو قصدن هون؟ أين الثرية من السرعة إن السورية نجوم موجودة في الأعلى في الفضاء والسرى الأرض هذه مكانها عالي من حيث المكان وهذه الأرض أسفل منها وأين معاوية من علي يعني من حيث المقام مقام علي أعلى يعني تجي أين لتستعمل لمعنى السؤال عن المكان وتجي أين تستعمل لمعنى السؤال عن القدر والمكانة مثل ما أين الثرية من الثرى وأين معاوية من علي استعملوها لمعنى المكان واستعملوها لمعنى شو المقام مكانة القدر تستعمل كمان بلغتنا العامية نستعمل هالتعبير هذا بالسأنه ونستعمل بإيدنا كمان أحيانا للرفع وهذا التفسير الذي فسر به بعض العلماء ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت أمة منلوكة عند رجل سقها في وجهها ضربها في وجهها فازعجه أنه فعل ذلك فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لأمة سققتها في وجهها يعني ضربتها في وجهها ماذا أفعل فقال الرسول أدعها صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ورد أنه قال لهذه الأمة أين الله ما أرد الرسول أين مكان الله لأن الرسول لا يعتقد أن لله مكانا معنى كلام الرسول أين الله يعني أنت ماذا تعتقدين في الله هؤلاء الجهال المشركون يعتقدون الله هذه الأصنام بزعمهم التي هنا في الأرض فأرادت الإشارة إلى أنها بعيدة من اعتقادهم وأنها لا تعتقد الأصنام إلها فقال في السماء عنت أنه رفيع القدر جدا عالي القدر جدا هذا على تأويل بعض العلماء الذين أثبتوا صحة هذا الحديث وعلى هذا التأويل ما في ضرر وليس الحديث على ظاهره كما زعمت الوهابية أنه معناته الله يسكن السماء لأن هذا الحديث رواه مسلم مسلم تعفوا محافظ مشهور في حديث أقوى منه رواه البخاري ومسلم هو أصح من هذا الحديث كان الرسول مع بعض الصحابة فصاروا يذكرون الله في رفع الصوت يعني يجهدون أنفسهم برفع أصواتهم فقال لهم الرسول اربعوا على أنفسكم يعني هونوا على أنفسكم لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يعني الله يسمع كل مسموع لا يحتاج إلى القرب مثلنا نحن المسموع إذا كان بعيدا عنا بدون آلة لا نسمع البعيد إذا كان قريبا منا وبهذه الأذن وكانت سليمة نسمع أما بحسب العادة البعيد لا نسمع بدون آلات ما نسمع الله يسمع كل مسموع لا يحتاج إلى جارحة ولا يحتاج إلى آلة أخرى فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا هو وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يعني الله يسمع كل مسموع لا يحتاج إلى أجهاد النفس برفع الصوت وهو قريب معنى قريب أي عالم بك مطلع عليك هذا معنى قريب ليس معنى قريب في حق الله القرب المسافي, القرب المسافي بين المخلوقات هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته معناه هو أعلم بأحدكم من نفسه مطلع عليك لا تخفى عليه خافية فإذا واحد وهابي قال لك أن الحديث سيخذ على ظهر حديث الجارية فأثبت جهة فوق جهة السماء لله قل له هذا الحديث أصح منه ومخرج في البخاري ومسلم والرسول يقول فيه عن الله هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إن قلت ذاك على ظاهره فيقول معارضك هذا على ظاهره يقول لك أحد يعارضك هذا على ظاهره فتكون جعلت الله بين عنق الراحل وبين الشخص وأنت لا تقول بهذا محبب الله بين الشخص وبين عنق الراحل فماذا يلزم أن يفعل أن يرجع عن اعتقاده الفاسد أن يرجع عن اعتقاده أن هذا الحديث فيه إثبات أن الله يسكن جهة السماء إلى الاعتقاد الصحيح وهو أن الله لا يسكن في جهة من الجهات موجود بلا جهة ولا مكان واحد بالحبشة رجل في الحبشة جاهل أراد بعض الناس أن يعلموه التنزيه ماذا فعلوا فاجأوه بعبارة الله موجود بلا جهة ولا مكان دون مقدمة فقال إذن الله مطاط ماذا ظن أنهم يقولون موجود بلا مكان أي لا يثبت في مكان يعني يقفز ويتنقل بطي على اعتقاد فاسد لأنه ما عملت له مقدمة شفاقة على الشخص اللي عم بتعلموه فعملوا مقدمة حتى لا يقع في الضلال هلا كثير من العوام معودين باعتقادهم الفاسد ان الله في جهة فوق ليش بيقولوا للواحد اذا شاف الحذاء مقلوب مش للمضاضي ولا للترتيب عادته بيحسوا كأنه بدل ما بيحملون اذا شافوا الحذاء مقلوب ظخيلك لا قلبه له ليش ليش تعودوا هذه العادة هو ان كان هكذا او هكذا مرض نفسي يعني الشو لو حطهم كلهم مقلوبين يعني ما له معنى بس هني عندهم يعني ينفرون من هذا مش تقول لي انه مستعمل لو كان جديد ولا ولقيه مقلوب وشكله نظيف ما بيتحمله لأنهم عودوهم من الصغر كان يتسامع يعني بعض الناس سمعنا منهم أنا في صغر سمعت من بعض الناس كانوا يقولوا لقلقوا لأنه موش الله كما أنني سمعتم من بعض الصغار كنت هلا المدرسة سمعت طالبا يقول عمره بالعشر سنوات وعياره قال الله إذا بيظهر إجره من السماء الأرض تتفجر الأرض من أين جاء بهذه العقيدة الفاسدة؟ عادة الولد يسمع من أهلته عادة من أقاره من أمه من أبوه سمعت هذا اللفظ من ولد صغير في المدرسة كنا بالمقاصد سمعتوا عم بيقول الله والعياذ بالله إذا بظهر من السماء الأرض يعني اعتقاده إن الله له إجرام قاعد في السماء قاعد تفجر الدنيا والعياذ بالله هذا اعتقاد كفري وكلامه كفري في الغالب عادة بتونوا هالصغار جيبوا الكلام من بعض الكبار لأنني كما أنا كنت سمعت وكنت تسمعه بعض الأهالي كانوا يزعلوا لعذبهن يقولوا هلا الله بيخون عاد هلا الولد الصغير سمع كلمة الله بيخنآك قد يتصور أن الله جرم كبير شيء مخيف وله جارحتان ضخمتان يخنق بهما قد يتصور هيك مثل ما بيقولوا له بتجيك لا يجوز أن يقال له هذا ما في شيء اسمه إمار عيدة أصلاً بس كانوا يقولوا حرام هذا الرعد اسم ملك سبحان من يسبح الرعد بحمده الرعد اسم ملك إنسان مسلم متعلم يتعلم الأذان الإسلامية الأخلاق الحسنة الكلام الحسن الموافق للشرع مش كل شيء نسمعه من الجهل من يقوله بعدين نقول ليه ما كان أصلنا كان يقوله كنا نقول الشيء الذي ليس له أصل من فوق شيء مخالف للشرع أنبيذه عذر الناس منه أنا بعد هلا في ناس تقول مراعدة لهلا يسمع بعد هلا في ناس تقول بيخنق وبيقول للولد صغير يا ويلك من الله الويل الهلاك الشديد، الولد الصغير عليه هلاك شديد، الولد الصغير، الويل يطلق على واد في جهنم، الويل ويطلق على الهلاك الشديد، فلا يقال للولد يا ويلك من الله. يستعملوها ولا ما بيستعملوها بيستعملوها، إلى الآن أناس يستعملون هذه الألفاظ والعياذ بالله. نحن يجب علينا أن ننشر الحق وأن نحارب الفساد في وكل البلاد. يعني مثل ما هون في كلمات فاسدة بالأردن في كلمات فاسدة فلسطين في كلمات فاسدة لما تندرس بالأردن قالوا لي في ناس كان يقولوا إذا واحد عذبهم أزعيهم مثلا قولوا له روح الله يأكل يأكلك يعني يأكلك كفر صريح هذا لو قصد الله يعذبك لا ينفعه لأنه يفهم المعنى ليس كل واحد منا إذا قال يأكل, يأكل يفهم شو يأكل هذا اسمه كفر لفظي يعني قصد القائل المعنى او لم يقصد شو حكمه كفر اذا واحد ازعجهم سرق منهم مالا بقولوله الله يسرع يستعملون هذه الالفاظ بعض الناس يجب ان يحذر منها هنا في لبنان بعض الناس يقولوا دخيل اشوار بالله وبعض الناس يقولون دخيل اجران الله هنا في لبنان هذا كفر صريح تشبيه لله بخلطه العالم يجب عليه ان ينهى عن الالفاظ المكفرة بالنص عليها. إذا واحد قال لك ليش عم تقولنا بالدرج اللي بيقول هيك واللي بيقول هيك سمعت سؤال العلماء يجب على أهل العلم التحذير من الكفريات بالنص عليها ليش؟ حتى يعرف الناس أنك تريد هذا اللفظ. أحيانا نوع بمجد الساعة درس. من قلن الله لا يشبه المخلوقات. الله لا يشبه شيئا. الله ليس كمثله شيء. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا لم نفصل لهم إذا لم نقل لهم الله لا يشبه الظلامة لا يشبه الضوء بيبقى أحيانا بعض الناس بيعتقدوا أن الله ضوء إذا لم تفصل لهم لهم ما بيش شيء. سيمعين من هني وصغار الله نور السماوات والأرض وهو الآية في القرآن متخيلين أن الله ضوء عظيم ممتد واسع وبقوا على هذا الاعتقاد ما وجدوا ما يصلح لهم مرة كنت بمصر ببيت بسن يمكن تسعة وسبعين شفت حاطين صورة كيتبين الله بلفظ الجلالة كبير شو معنات الآية الله نور السماوات والأرض هذه أهل السماوات الملائكة والمؤمنين من أهل الأرض من الإنس والجن إلى نور الإيمان هذا على تفسير وعلى تفسير الله نور أي الله منير السماوات والأرض أي خالق الأنوار في السماوات والأرض هذا تفسير صحيح هذا تفسير صحيح شوفوا صعامين بالصورة كاتبين الله لفظ الجلالة خط كبير تحت منها نور السماوات والأرض رسمين روس ناس وطلعين نور من لفظ الجلالة الله على روس الناس الجهل شو بيجي تخيل ضوء كبير وعم يجي على الناس ضوء. ليش رسمين هالرسمة في رسم يقولونه رسم تمثيلي يقول للأولاد ارسم رسما تمثيليا هذا يدع تحكي عن شجرة تحكي عن نهر تحكي عن بحر عن جبل تقول له أرسم رسما تشبيهيا تصويريا تمثيليا الله تعالى لا يجوز أن يقال في حقه ما يفيد هذا اللي هو التشبيه ولا يجوز أن يعمل مثل هذا حتى لا يتوهم الشخص أن الله ضوء ليش مطلع من لفظ الجلالة أشعة شو بيتصور الإنسان عادة الجاهل بيتصور نور كبير ضوء كبير آخر الآية شو فيها؟ يهدي الله لنوره من يشاء. اللي هي بتأيد وبتقوي تفسير انه معنات الله نور السماوات والأرض هادي. يهدي الله لنوره يعني للإيمان. وهذا تفسير عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللي هو كان ترجمان القرآن. مثل هاي الأشياء أحبابنا شغلوا الناس فيها. يقولون نشتغلوا فيها لا. بتدور بالإذاعات بالتلفزيونات ردة الفرز. بيحكوا بأصول العطيدة. صاروا عم يمثلوا الدين تمثيلية اللي بيحمل لك ألم ويعمل لك تشبيه أشياء وبنطنط عم بيحكي بيعملوها أنه كل ياته كأنه تمثيل كل ياته تمثيل خلينا نشوف السلف الصالح والصحابة كيف علموه حتى السيرة النبوية كيف علموها للناس علموها التمثيلية ويحطوا بنت بيقولوا أنت الشيطان ووحدتين بيقولوا أنت ملك هيك علموها ليس سيرة السلف الصالح هاي أن بعض الناس يقول لك يا خي بدنا هلا أدوات تفهيمية تغير الزمان بدنا أسلوب تفهيمي تمثيلي تعبيري بدنا نعمل لهم للأولاد لا ليفهموا، وحطوا واحدة بيقولوا لها أنت الشيطان وواحدة ثانية بيقولوا لها أنت الملك وبيتدعوا أنه هن دعاة إلى دين الله حسب الأخوان هكذا طريقتهم الجماعة الساحر حالة بهذا طريقتهم كانوا يعملوا مسرحيات من هذا النوع من جروبهم لشي اللي كانوا من جروبهم كانوا يعرفوا علمه يعني ما علموا الناس الدين. هون كانوا اقوى بالتعليم واخلص واصلح واحسن وافهم واعلم هيك الاسلوب بهالطريقه الفاسده المخالفه للشرع وحده بتقول انا الشيطان وحده بتقول انا الملك لا ما كان هيك اسلوب اسلوب احسن طريقه احسن وعلموا احسن وفهموا احسن هلا اللي متعلمين اكثر ولا اقل واللي فهمانين اكثر ولا اقل صاروا اقل هلا هوليك كانوا يفهموا اكثر ويعلموا احسن واخلاص اكثر وفي بركة اكثر خير أكتر بكلامهم اللي كانوا يقولون فمش هذا الإسلوب اللي الصحابة عملوه أو التابعون عملوه أو العلماء الأكابر اللي جاءوا بعد منهم ما يقولوا لك بدنا أسلوب تمثيلي ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لتتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني هو اليهود والنصارى يعني حتى تتبعوا عادات كتير من عادات اليهود والنصارى حتى في اشياء كثيرة دقيقة لما بيقول الرسول حتى لو دخلوا جهر ضب لا دخلتموه معناته اتباعا دقيقا يعني عدد عسين كما منقول هلأ بيعملوا شيء بيسموه فالنتاين بقولولوا الفالنتاين كأنه صار مقرر بحياتنا وحتى لو تركن وصلت بعض الامور انه بعض المتعلمين والمتعلمات بيتخانقهم شين هالشغلات عيدة إنه مثلا إجا وقت زواجهم تكركب له البيت إذا ما عمل له عيد زواج هذا من أول إجا عيد الزواج سامعين في أنتوا بالأب والأصل؟ مش هذا شيء جديد أليس ده الكفار في هذا؟ تعمل له مشكلة شو معناته لما تعمل له مشكلة؟ عصت ربها لما عم تذكره تحضه على المعصي عصت ربها لما عم تأذيه زوجها لشيء كمان حرام عم تكون عصت ربها بهذا الفعل بدل ما تقوله إذا هو فكر انه يعمل او طلعت بالمسرحية جبله ورده وقالتوه تلكع وتقول له تذكر شوف حس عدمك واذا ما تقول له هيك تقول له بارك الله فيك ما تعمل مثلهم لانه هذا يخالف شرع الله هذا المطلوب تقول له هذا يخالف شرع الله انا تذكرك الحمد لله احنا ما بنعمل مثل هيدول وهيدي العشرة عرفتوا العشرة بيكبر الواحد المجتمع اللي واحد مطلوب يختار انسان صالح يعاشره إنسان صالح يحكي كلام حلو أو يسكت إذا كان ما في كلام منيح يفيد العشرة كتير بتأثر شوف واحد حطه مع واحد لا ثلاث إذا كان من اللي بيتأثر ويطلع على ثلاث واحد بيمزح كتير بصير بيمزع كتير فبيستفيد من واحد من العشرة نققوا ناس خرج يتعشروا تسمع منهم كلام حلو يذكروكم بالدين يذكروكم بالآخرة يذكروكم بشيء ينفعكم لما بعد هذه الحياة أما إذا بتبقى مع الغافلين وين بيروحوا فيه؟ على الغفلة عادة أننا بدنا من يشدنا, يشدنا للخير كل واحد منا بيحتاج لشخص يشدوا للخير ما تتركوا أنفسكم لأدول الناس اللي بيأخذوكم إلى الجهة المقابلة للخير اللي هي من الخير وكل واحد منا بيحس بحاله كيف بينجرف. قعد مع الناس بيحكوا كتير ده تسيرهم تحكي كتير يمزحوا كتير وده تسيرهم تمزح كتير وقد تقع في الهلاك قد تقع أحيانا في الضلال في الكفر إذا واحد ما انتبه على حاله بسبب كثرة الكلام يعني ابن هالعمر بيجي نير فيه قال هيك وفلان قال هيك هدول الزغار ليش بيحكوا كتير لأنه يكترون من الكلام الذي لا خير فيه مطلوب من هنه وظغار يتعودوا على قلة الكلام مش بس لأنه بالصرف والمعلمة تنزعج نعم حيث الإجماع كلنا مطلوب نتعود على قلة الكلام هلأ وقف الدرس كيف لما يرن الجرس في المدرسة حطوا المساجد وشوفوا الفرق لأننا تعودنا على الكلام ولو كان لا خير فيه كأنه شيء بينعر ويسير الواحد ليش ساكت بدل ما يكون هو ساكت إلا من خايف يعني مين منكم شايف الشيخ عبد الله أكثركم إذا لم يكن خايف شو بيكون عم يعمل عم يذكر الله أو عم يطالع مكتبة علم ما بيحكي كلام عادة ما في فائدة لو حاولت إنك تحكي معه كلام ما في فائدة جرّك دغري على كلام في فائدة جرّك هو بياخدك مش انت بتاخده على المحل اللي انت بدك اياه اللي كان لا خير فيه من شفقته عليك وشفقته على نفسه هذا فعل الصالحين انه دائما بحاول ياخذك على الخير بالتصرف بالقول بالفعل بالطريقة اللي بتتصرف فيها انتم هون نحتاج نحن ناس تجرنا على الخير كل واحد منكم ينتبه على حاله من وين بتجينا هذه المسائل كل يوم بالعشرات حكم من يقود وحده قالت هيك وواحد قال هيك وواحده قالت لابنها وابوها قال له زوجة وقالت له لزوجة من وين من كثرة الكلام وعدم التفكير في عاقبة الكلام قبل التلفظ به من هون تجي هذه الأسئلة لو كل واحد منا يقلل الكلام إلا من خير وقبل أن يتكلم يفكر في عاقبته ما بيصير الناس اللي بيقولوه يعني بينحننا بمجلس عم يحكي رجل لو بدك تسيره خبص كذا تخبيصه إذا بدك تسيره على اللي هو ماشي عليه على المستوى اللي هو ماشي عليه الطريقة اللي هو عم يحكيها شو بدك تعمل لما يكون واحد خايف عليه ما يزداد تسكت وما بتتبسم له اذا عم بيقول غلط ولا بتقول له ايه يعني شفت ما مشكلة لما تقعد مع ناس غير متعلمين تعودين على كلمة أهل الدنيا هون دورك انك تحاول انه هو عم بيحكي بدك تسمع عليه انك انت تحكي وخليه هو يتسمع تجره للمحل اللي انت بدك اياه حتى ما يخدع على المحل اللي هو يمكن ما بده اياه بس شيطانه عم يوسوس له انه يعمل هيك وكلكم بتعرفوا شو معناية الجلوس مع أهل الدنيا الجوهان في منهم بيقضهم دون ما يحكوا؟ عادة عم إلا إذا عم يجعل الثاني بعمرك سنالك وعب بيقولك عم يجعل الثاني عادة ما في واحد بيشكي عم يجعل الثاني ولا إذا طالع له حمو أو آلوع أو شي هيك ولا عادة عم يحكوا بيقولك في واحد قالك حكيت وقامو جعل الثاني بعد ما سمعتها أنا فمشان هيك بيستسهلوا أنه يحكوا أكتر شيء بيستعملوه يعني إيدي إذا حركوا كثير بيجعوا عيونه إذا رمش فيهم كثير بيجعوا راسه إذا حركوا كثير بيجعوا أملتانه فلذلك الناس أكتروا بإخدار راحتهم تكون تنتبهوا لهذا الأمر حتى من الصغر أحبابنا أنه أحيانا إذا نشأ الولد على الإكثار من الكلام يبقى على هذا وأكتر الأهل بينبسطوا وقولوا هذا ابن فلها ما شاء الله ليه ما بيسكت، والله أعضوا معك ما بيسكت. الفلها هو اللي بيعمل للنيح الخير واللي بيسكت الا الرحمن يعني يكف لسانه الا مخاط هذا بنقول عنه ذكي يفهمه ويفهم اليوم مزبوط نعل سؤال واحد اسال بس سؤالين جيبوا شو اسمه اللي بيجي على مجلس العلم ويكحل عيون الحاضرين كحيل قدموا قبل الدرس قرأوا المعوذتين لانه هو بيحاول يعمل هاج بالشخص لا ينعشوا ما ينتبه على الخير اللي بيصير يفوته وخيرك فيه جواحة هاجة فاسترنا لا حول ولا قوة إلا بالله معاه؟ نعم صلنا بعد هو في عدة أقوال إذا وعد قالكم 22 ما تقوله له غلطة. أو 21 مطلول وغطوط يعني حتى ما يصير عليها إشكال في أكثر من قولين للعلماء بوفاة وولادته كثير من العلماء بيكون بوفاة بي وولادتهم خلاف ف يعني لما واحد يكون عم بيقوله على قول من أقوال العلماء ما بيكون غلط يعني المهم ان هو بأوائل القرن الرابع الهجري أدرك عشرات من السنين في القرن الثالث الهجري فهو من السلام ونحن قلنا غير آيات اللي ذكرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الكلام اللي قالوا بهال... بهالعقيب هاشو يا حاج ذكر هدول الجملتين يعني غير آيات القرآنية اللي ذكرها وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الكلام هدول الجملتين اللي في العطيل تعالى عن الحدود والغايات والأذكان والأعضاء والأدوات, والأدوات لا تحويه الجهاد, لا تحويه الجهاد, الجهاد الست وكسائل المتدعات والجملة الثانية وما وصف الله, الله, الله, الله, الله بمعنى من معاني الفشر فقد فرق, فرق صدقاً هايدي الكلام اللي عم قولكم ايه هايدي بتحتاجوه كتير بالتعليم هايدي سلاح كبير وأوي كتير بإيدكم لأن مين مكان الناس عادة أدعياء السلفية حزب الأخوان أدعياء التصوف كل ياتهم بيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي إمام بيعترفوا العقيدة الطحاوية وهي في مشارق الأرض ومغاربها السعودية تدرس في المغرب ببلاد المسلمين كلها تدرس فما حدا عادة هذه العقيدة يعترض عليها لذلك هذا السليح قوي لما تكون تذكروا التنزيه تنزيه لما تذكروا تنزيه الله عن الجهة والمكان لا تحويه الجهات السبت تسائر المفتدعات لما تذكر تنزيه الله عن الجلوس والقعود والحركة والسكون ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفى الشيخ عبد الله رحمه الله يعني كان عنده علم أكيد وكان رجلا صالحا وكان رجلا ملهما يعني الله ألهمه أن يكرر هذه العبارات كثيرا حين يذكر التنزيه بفائدة كبيرة وهي هاي اللي أقولكم إياها أنه أي إنسان عادة يدعي الانتساب لمذهب يدعي الانتساب للعلم ما بينكر عادة العقيدة الطحاوية لما أنت عم تجيب شيء من العقيدة الطحاوية شو بده يقول لك المطلوب أنه يسلم لأنه يقر بجلالة الإمام أبي جعفر من الطحاوي ويقر بصحة العقيدة الطحاوية أنه هاي عقيدة الرسول وهاي عقيدة الصحابة لذلك تأييدك لكلامك بهذا بأو كلامك كتير أضمعت بمجلس اليوم في عوام قلت لهم الله موجود بلا جهة صدوني يا ناس الله موجود بلا مكان الله ما بيشبه شيء من الخلق أما لما تقولهم قال الإمام أو جعفر الطحاوي الطحاول متوفى سنة 321 هجرية من الثلث الصالح كان في أول هذه العقيدة بيقول هذا ذكره بيان عقيدة أهل السنة والجماعة هو اللي قال هالجمل تذكرون هالجملتين يعني الناس بيقولوا هذا الاعتبار كبير الكلام اللي عم يقولوه هذا إنسان يعني في من أخواننا كان عند ناس فاكرين حالهم درسين بالدين أخواننا الشباب يعني أعطاهم درس بالعقيدة وذكرهم مثل الأقوال قالوا له أنت عالم كبير هو منه عالم أخوانه هذا وهو لهو قال عن حاله عالم ولا هو عالم بس الحمد لله هذا العلم الصحيح اللي أيد به مثلها الأقوال هدول الناس اللي قاعدين فكرين عندهم علم لما سمعوا درسه قالوا له أنت عالم كبير إنه لا شاهدوا له، الحمد لله على الحق ومن أهل الحق. ناس بس بسبب شو حفظ مثلها العبارات؟ أتمنى عليكم تحفظوها. يعني واحد مولانا الشيخ رحمه الله قال له اذهب واعطي درسا في مسجد علي بن أبي طالب. قال له ما بدي أعطي درس شو شو بعرف درس؟ قال له ما تعرف؟ أن تشرح ليس كنسله شيء؟ قال له بلا. قال له اذهب وشرحها لهم. يعني ما واحد منكم يقول أنا شو بعرف لأقول؟ في واحد منكم ما يعرف تفسير صورة الإخلاص؟ لكم تعرفوها حتى ما يجي الشيطان يقول لك شو بدك تقول لهم هلا كنت بعزة فجأة لقيت حالك بعزة لقيت حالك بمجتمع في نفسك قال لك كلنا كلمة حلوة إذا بتريد ما تعبق وتعرق وتقول شو تقول هلا أنا ما حالي ما محضر حالي لدرس لا أنت مهيئ أنك تعطي درس في العقيدة وتحذر من أهل الضلال وتشرح تنزيه الله وأنت قوي في ذلك صور ضغري أنت عميل مقارن لوعد وهابي قاعد ما كان حكي؟ لو واحد رجب بمكان حكي؟ لو واحد من حزب الإخوان ما كان حكي؟ فأنت من أهل الحق وأنت كلها كل يتكم تعفل هيسة كمثلة يا شيء تفسيره وأنت بس بالشؤول الحمد لله لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله شوف كيف تفتح معك إن شاء الله قل هو الله أحد كلنا بدنا وقتنا نشرحها وسهل علينا أن نشرحها بفضل الله فما واحد ممكن يقول لا أنا صغير إني أعطي درس بعثني الشيخ عبد الله درست طلاب بمدرسة اسم المدرسة الوطنية بالمنطقة الشرقية كان عمري 14 سنة بعدتني لونيك ما كيفي حدا إلا أنا واحد تاني قال تذهب أنت وهذا ناس بدون يندرس للمدرسة رحنا درسنا للمدرسة ناس أطول منا ودخل بعض الناس في الإسلام الحمد لله كانوا من غير المسلمين ودخل خفنا لما رحنا لأنه كنا صغار وتلبكنا وعرقنا فاستوكلنا على الله هذا جهاد بدنا نعمله ومحال الله رزقنا أن نروح ندرس فيه نقول لا ما بدنا ندرس فيه نروح ندرس ولا يكونوا إلا ما قدر الله فتذكروا هذه الشغلة أحبابنا إذا واحد قال لك امشي أو أعطي لك كلمة بيقول لك الشيطان فشي بدك دش تعرف معلومات هلا قد تغلبت هلا قد كذا بيقول لك هيك حتى ما تدرس حتى ما تعطي الخير وحتى لا تفيد هؤلاء الناس وهم بحاجة فأنت بلش هيك الحمد والصلاة والسلام على الرسول شرح ليس كمثله شيء كلكم سرقت تعرفوا هذا درس قلوا الله أحد درس تاني وهكذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن هذه تعطي فيها درس قول الطحاوي هذا تعطي في درس اللي هلأ ذكرناه وما وصف الله بمعنى من معاني البشر كمين هذا بينعطف في درس الصغير بيقدر يعطيه يعني هذا محمد بيقدر يعطي الحج بتقدر تعطيه ما واحد ممكن يقول لا يعني الحجة كانت قادة قلتلكم كان الشيخ عندها قلتلكم الشيخ لو هي عم تقوله كيف صحتك يا شيخنا هو بياخذها للمحل اللي هو بالضية قال لا الحمد لله بخير يا حجة الجسم لا يخلق الجسم هي عم تقوله كيف صحتك كيف حالك عادة الواحد شو بيكمل وانت كيف صحتك شو أخبارك هو هون أخدها المحل اللي هو بالضية وهذا الأحسن جاوبها الحمد لله بخير مارك الله فيك يا حجة الجسم لا يخلق الجسم في حدا, في حدا عادة يكون قاعد يقول واحد يحاج الجسم لا يخلق الجسم عادة بيقول له يحاج كيف انتبه إن شاء الله بعد صحتك منيحة ما موجوع ما عم يصير معك كذا منيح يقول له كيف حالك في صحتك ما عم نقول ما منيح بسخده المحل اللي هو أحسن الجسم لا يخلق الجسم شفتوا هذه كلمة قال له ياها لتحفظها وهي تعلمها لغيرها نحن صورنا نقولها بالدروس الجسم لا يخلق الجسم يفهم من هذا أن الله ليس جسم إذا فهم أن الله ليس جسما يفهم أنه موجود بلا جهة ولا مكان ويفهم أن الله لا يجوز عليه القعود ولا الجلوس ولا الاستقرار أنه ليس صورة أنه لا يصف بالحركة ولا بالسكون كل هذه من كلمة الجسم لا يخلق الجسم هل ينوص الله على الرسول